أن يكون ب ا ل تتيمم ر الطاهر ا ب لقوله ع ا ل ى ت صعيدا طيبا أ م ا الصعيد فهو التراب و أ م ا الطيب فهو الطاهر وتكلمت على أ د ل ة أ ص ح ا ب ن ا في المذهب في احتراق التراب وناقشنا ا ل أ د ل ة التي استدل بها من قال ب أ ن التيمم يجوز بكل ما كان أ ص ل ه من ا ل أ ر ض و ق ل ن ا إن ك ر التراب ش ا م ل ة للتراب ب أ ل و ا ن ه كلها ش ا م ل ة للتراب أ ل ا ص ف ر والاعفر والاحمر والاسود و ا ل أ ب ي ض و ش ا م ل ة لكل ما سوى ذلك من الالوان أ ل و ن كما وجدت أ ل حتى التراب الذي يؤكل هناك أ ن و ا ع من التراب ي أ ك ل ه ا الناس طبعا هذا من ا ل أ م ر ا ض التي يبتلى بها كثير من الناس ي ؤ م ن و ن عليها ف ي أ ك ل و ن التراب أ ي ض ا هذا يجوز التيمم به وكذلك التراب الذي يتداوى به الناس في الطين الارمني أ و ما سوى ذلك من الاسربه كل ما يسمى تراب يجوز التيمم به ا ل أ ن هذا الغبار تراب ف إ ذ ا كان الرمل لا يلتصق بالعضو وكان يحتوي على الغبار يجوز التيمم به واما اذا كان يلتصق بالعضو كالرمال البيضاء ا ل ك ل ت ي ه هذه لا يجوز التيمم بها ولو كانت م س ت م ر ة على الغبار ل أ ن ه ا ذ ا اتفقت ا ل ع ض و حالت بين الغبار وبين العضو وسنتكلم عنه بعد قليل فيجوز التيمم بالرمل الذي لا يلتقط بالعضو ش ر ي ط ة أ ن يكون فيه غبار و أ م ا ما سوى ذلك مما كان أ ص ل من شيء من ا ل أ ر ض كالمعدن ا ل مثل ع د ن م النفط والكبريت والكلب وغير ذلك هذه كلها كل ما ليس ترابا لا يجوز التيمم به وكذلك س ح ا ق ة الخزف وهو ما يتخذ من الطين ويسوى س ح ا ق ة ما يجوز ا و ض و ء به إ ذ ا ي س م ى ترابا وكذلك س ح ا ق ة ا ل ج ر وكذلك لا يجوز التيمم بالتراب إ ذ ا كان ن ج ت ا فلو أ ن ا ل إ ن س ا ن كانت ا ل م ق ب ر ة مثلا وكانت ا ل م ق ب ر ة م ن ب و ش ة وقد اختلط التراب بصديد الموتى فهذه لا يجوز التيمم منها ولا يجوز لا من ا ولا من غيرها من كل تراب وقعت فيه نجاسه ولا بتراب مختلط بدقيق وما في معنى الدقيق من ا ل أ ش ي ا ء التي تلتصق بالعضو وتحول بين التراب وبين العضو ل أ ن التراب إ ذ ا كان مختلطا بالدقيق الدقيق ناعم جدا إ ذ ا وضع على العضو التصقت خ ت دقيق بالعضو وحال بين العضو وبين وصول التراب إ ل ي ه فلا يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يتهمم بالدقيق ولو كان في هذا الدقيق غبار وكل ما في معنى الدقيق من الزعفران والجزء ل م ن ع ه وصول التراب إ ل ى العضو بخلاف الغبار المختلط بالرمل الذي لا يلتصق بالعضو كالرمال التي نجدها عندنا في الصحراء هذه لا تلتصق ب ا ل أ ع ض ا ء ولو غسلت هذه الرمال ما توثق الثياب اصلا لأنها صخور متفتتة ن الرمال ع م ما ة تتصف ع بينما ا ل ا ل ك ل س ي ة التي نعرفها مثلا في بلاد الشام هذه تلتصق بالعضو مثلها مثل الكلس الناعم جدا على الغبار وكما لا التيمم وكما يجوز بالتراب النجد لا يجوز التيمم بالتراب المستعمل والمراد بالمستعمل هو ما بقي على العضو اذا الانسان تيمم وبقي على يده التراب فجاء إ ن س ا ن آ خ ر لا وجد التراب إ ل ا ع ل ى ي د ي فاراد أ ن يتيمم من فوق يده ما يجوز له هذا التيمم ل أ ن التراب المتبقي ة على العضو تراب مستعمل وكذلك ما تتاثر من العضو أ ث ن ا ء التيمم هذه الصور التي نذكرها لا شك انها صور خ ي ا ل ي ة ما تكاد توجد ما يكاد يوجد مكان في ا ل أ ر ض لا يوجد فيه تراب لكن ح ل ى ا ف ت ر ا ب وجوده ن ح ا ي ت ك ل م على افتراض وجوده لا يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يتيمم بتراب مستعمل فعلى افتراض أ ن وجد شيء قليل من التراب ما يكفي ل الا أن يتيم من واحد كأن سجلت إنسان كان يتيم س واحد ج في مكان زجاجي ل ت ر ا ب و ه ي ء يسير يكفي ل ت ه من م انسان واحد وكذلك ما يتناثر من أ ع ض ا ئ ه أ ث ن ا ء التيمم يعتبر ت ر ا ب ا ا م س ت ع م ل ا لا يجوز ل إ ن س ا ن آ خ ر أ ن يستعمله في التيمم مثل الماء الذي يتقاطر من العضو أثناء الوضو. في التراب أن يكون مقصودا قصده أن الإنسان قاصدا التيمم من فتيمموا أثناء الذي العضو الوضو التراب الطاهر الإنسان التراب لقوله تعالى يتقاطر قاطدا هذا صعيدا ويشترط في يكون يشترط يأتي طيبا قصده أن أن أ ي ق ص د و ا ف ا ل ا ي ة ا م ر ة بالتيمم وهو القصد ونقل التراب من المكان إ ل ى العضو طريق لهذا القصد فلو أ ن ر ي ح سفت التراب كانت الرياح ش د ي د ة حملت معها التراب مثل ا ل ط و ز الذي يخرج عندنا في بلادنا هنا فلو أن الإنسان تعرض لهذا التراب المحمول دون منه أو أن منه بالرياح بالقصد تعرض مدام ما قصد قصد التراب ونقله ما يسمى عمله تيمما ونقله عمله يسمى فلو انه وقف في الريح التي تحمل التراب وسفته عليه على اعضاء التيمم فردده ونوى لم يجده لانه ما قصد نقل التراب من مكانه الى عضوه ولذلك قال ل الريح التيمم القصد ل وين بوقوفه في بانتفاء من بانتفاء ن قفد ق مهد جهته ا المحقق له إ ذ ا فلا بد أ ن يكون التراب مقصودا أ ن ي أ ت ي إ ل ى التراب و أ ن ينقله من مكانه إ ل ى عضوه حتى يصح تيممه ولو يمم ب إ ذ ن ه س و ر ة أ خ ر ى ما تيمم هو ولكنه يمم ب إ ذ ن ه ب أ ن لم ينقل ا ل إ ن س ا ن التراب لمرض به ما يستطيع نقل التراب أ ذ ن ل و ك ي ل ه أ و خادمه أ ن ييممه ب إ ذ ن ه فنقل ا ل م أ ذ و ن التراب الى العضو وردده عليه جاز لانه في هذه ا ل ح ا ل ة تنزل اذن ل ع او ف الانسان لوكيله او زي م ي م م ه ف ذ ن ه له بنقل التراب نزل م ن ز ل ة ق ض ي ه بذاته فصحى فاذا لو وقف في التراب في ا ل ه و ا ي الذي يحمل التراب ولو كان قاصدا التيمم ما يصح تيممه ل أ ن الله تعالى قال فتيمموا فاقصدوا التراب ولا يتحقق هذا إ ل ا ب أ ن ي أ ت ي إ ل ى التراب وينقله من مكانه إ ل ى عضوه لكنه لو أ ذ ن ب غ ي ر ه أدن انزل الاذن م ن ز ل ة القصد الذاتي ل أ ن عمل الوكيل ينزل م ن ز ل ة عمل الاصل ف إ ذ ا التراب وقصد التراب ش ر ق ا ن في التيمم التراب الطاهر الذي له غبار ر ا ب شرط والشرط الثاني أن يكون ه ذ ان التراب مقصودا أ يتحقق القصد من ا ل إ ن س ا ن في نقل التراب هذان ا ل أ م ر ا ن يعتبران كشرطين بصحه التيمم و أ م ا أ ر ك ا ن التيمم فهي خ م س ة وعدها ا ل إ م ا م النووي رحمه الله في ا ل ر و ض ة س ب ع ة وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي ان اختلاف الفقهاء في الاعداد بسبب دمج بعضها ببعض او بسبب تفصيل بعضها عن بعض فالامام النووي رحمه الله في كتابه ا ل ر و ض ة عد التراب و قص التراب عدهما ركنين وبناء ع ذلك يصير عدد الاركان سبعه بينما هنا في المنهاج عد التراب و قص التراب شرطين ففرت ا ل أ ر ك ا ن خ م س ة هناك افضل ما بين الشرط وما بينها الركن وهناك ج م ج شروط ب ا لتقارب أ ر ك ا ن ل المعنى ما بين الشرط وما بين الركن, ما وبين الركن. ولكن لتقاربهما في المعنى ولضيق الخلاف بينهما كثيرا ما يدمج الفقهاء و ا ل أ ر ك ا ن مع الشروط وفي بعض الحالات إ ذ ا أ ر ا د أ ن يكون دقيقا في استعماله وكان هناك سبيل للتمييز ما بين الشرط والركن ففي غالب ا ل أ ح ي ا ن ي م ج ز الفقهاء ما بين الشروط وما بين ا ل أ ر ك ا ن فيما يكون فيه سبيل إ ل ى التمييز في بعض ا ل أ م و ر ا ل ش ر ط ي ة و ا ض ح ة فيها مثلا شروط ا ل ص ل ا ة العلم بدخول الوقت شيء اخر غير ا ل ص ل ا ة م ئ ة ب ا ل م ئ ة بعيد عنها قد يدخل الوقت ا لا وتقتضي بعد ا ل س ا ع ة الطهاره شيء مقصود لذاته وقد يقصد لغيره الوضوء ع ب ا د ة م س ت ق ل ة قد يقصد لذاته ي ت و ض ع الانسان ليكون متطهرا وقد يقصد لغيره قد ي ت و ض ع ولا يصد ق ي ت و ض ع لمس ا ل م ص ط ف ع و لحمله ن ت و ض ع ل ل ط و ا ر فهذه الشروط خ ا ر ج عن ح ق ي ق ة المشروط لا تلتبس ب ا ل أ ر ك ا ن أ ر ك ا ن الوضوء س ت ة غسل الوجه غسل اليدين غسل ا ل ر غسل الرجلين ا ل ن ي ة قبل هذا والترتيب هذه أ ر ك ا ن هناك فارق ما بين الشرط وما بين ا ل ركن يدركه كل إ ن س ا ن و م ن ا ء على ذلك لا يلتبس ا ل أ م ر ولا تتداخل الشروط مع الاركان فلا نجد فقيها يدمج بينهما ما نجد فقيها نجد ما عد العلم بدخول الوقت رقم من أ ر ك ا ن الصلاه و لا نجد فقيها عد الوضوء رقم من اركان الصلاة أ الصلاة. الصلاه القيام مع ا ل ق د ر ة ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة الركوع السجود الوضوء خارج عن هذا يتوضا ا ل إ ن س ا ن ولا يصلي ما في مجال للاجتبال في بينما النيه بالصدقه النيه بالصدقه هل هي شرط أ م ركن إ ذ ا نظرنا إ ل ى أ ن ا ل ص ل ا ة م ت و ق ف ة على ا ل ن ي ة يلزم من عدم ا ل ن ي ة عدم وجود ا ل ص ل ا ة و ا ل ن ي ة تكون قبل ا ل ص ل ا ة ا ل إ ن س ا ن ينوي ثم يصلي إ ذ ا ليس ف ي جزء من ا ل ص ل ا ة ا ل إ ن س ا ن يقال إ ن ه د سخرت الصلاه إ ذ ا نوى ف ا ل ن ي ة قبل الصلاه من نظر من هذا المنظار قال يلزم من عدمها العدم وفي نفس الوقت ي خ ا ر ج عن ح ق ي ق ة الصلاه ي شرط ج قال ن ي ة شرط ا ف ل ا اخر من الفقهاء ما نظر إ ل ى هذا كونه يلزم من عدمها العدم كذلك الركن يلزم من عدمه العدم ق افضل ا ل ص ل ا ة ما تتحقق إ ل ا بوجود النيه ا ل ن ي ة جزء من ا ل ص ل ا ة مثل ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة مثل القيام مع ا ل ق د ر ة من نظر إ ل ى هذا قال ا ن ي ة ركن من أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة فزاد في عدد الاركان ركنا كذلك التيمم هنا التراب من نظر إ ل ى التراب على أ ن ه شيء آ خ ر غير التيمم مثل الماء ب ا ل ن س ب ة للوضوء قال التراب شرط ومن نظر الى ان التيمم هو التراب مع مسح الاعضاء فجعل التراب خطرا للتيمم قال التراب ركن من اركان تيمم وقال القصد ركن من اركان التيمم مثل ما اعتبرنا النيه ركن من اركان الوضوء قال التيمم ص ل قال ل ا ا متوقف على النيه ة وهي على النية. وإلى جزء منه قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا يعني طيب. و ل جعل القصد ركلا من ا ر ك ا ن التيمم في هذه ا ل ح ا ل ة عد الاركان سبعه من اجل هذا اختلف كلام ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى ما بين المجموع وما بين ا ل م ن ه ج ا ل ك ا ن التيمم خ م س ة بناء على تفصيل ا ل إ م ا م النووي معنا هنا في المنهاج جعل ل والقصد ولا ما يريد أن يتكلم على الأركان فقال ل ت ر شرطين يريد ر ا ما ا ب أن عن ركن فلا بد ان ينقل التراب الى العضو ا ل م ن س و ح لكن النقل هل يشترط ان يكون من الارض قال لا ليس بشرط ان يكون من الارض فلو نقل التراب من وجه الى يد لان حدث عليه بعد زوال تراب ب س خ ه عنه تراب اخر سيؤمن ان التراب الذي يكون باقيا على عضو يعتبر ترابا مستعملا قلنا لا يمكن、تنقله. لكن لنفترض انه بعد ان ت ي م ر على عضوه و تاثر التراب منه حدث جهة عليه ج ه ة اخرى سقط عليه تراب الا يجب ان تاثر التراب من اليد الى الوجه يجوز لا ي س ت ر ط ان يكون النقل من الارض الى الوجه من اي مكان ت ن ط ل التراب يكفيك ويجزئك ا ل تكل الاول نقل التراب فلو نقل من وجه الى يده سؤال نقل من اليد الى ا ل ص ح ر لا في مانع من هذا الركن الثاني ا ن ي ة ا س ت ب ا ح ة ا ل ص ل ا ق ب ا ل ن س ب ة للوضوء قلنا ن ي ة رفع الحدث واما هنا ب ا ل ن س ب ة الى التيمم قلنا ن ي ة ا س ت ب ا ح ة ا ل ص ل ا ق لماذا ميز بينهما ميز الفقراء بينهما ل أ ن الوضوء يرفع الحدث ويزيله ولكن التيمم لا يرفع الحدث التيمم ف ق ا ر ة ض ر و ر ة ويبيح لك الصلاه ولكن الحدث يبقى معه ولذلك لو وجد ا ل إ ن س ا ن الماء بطل التيممه مما هو معروف عند ا ل ع ا م ة جميعا إ ذ ا وجد الماء بطل التيمم فلو كان التيمم رافعا للحدث لما بطل التيمم بوجود الماء والنبي عليه الصلاة الصحابية فأمثه عليه يمثه والسلام أمر الصحابية فإن وجدت الماء فأمثه جلدا يجب هذا الكلام الذي قاله الناس إ ذ ا وجد الماء بطل التيمم ما قالوه من بنات ابتارهم ل ن فالتيمم ط ه ا ر ة ض ر و ر ة تباح معه ا ل ص ل ا ة ويباح معه المحظور المتوقف على ا ل ط ه ا ر ة مثل ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن أ و مثل المصحف او ا ل ط و ا ب لمن أ ر ا د أ ن يطوف م ت ه م م ا بالشروط المعروفه ة ك هذه الامور م ت و ق ف ة على ا ل ط ه ا ر ة ما وجد الماء اضطر ان يتطهر تعمل الماء في التراب هذا التراب لا ليس رافعا للحدث وانما هو مبيح ل ف ع د هذه الامور ا ل م ت و ق ف ة على ا ل ط ه ا ر ة من ا ل ط ل ا ه وغسل المصحف وحمله والطواف وغير ذلك من الامور فاذا تتهم ما يرفع الحدث و إ ن م ا يبيح لتمثال ل الصلاه ل ح ولذلك ي ق و لو ن ي ت ا س ت ب ا ا ح ة ل ص ل ا نويت استباحه الصلاه ل و و قال ن ي ت ولو و يصح قال نويت ا س ت ب ا ح ة الصلاه يصح كلاهما يصح إ ذ ن الرقم ا ل ث ن ي نية ا س ت ب ا ح ة ا ل ص ل ا ة ونحوها مما تفتقر استباحته إ ل ى ط ه ا ر ة كطواف وحمل مصحف وسجود ت ل ا و ة ولا ي ج د ل ه ان ينوي رفع الحدث ل أ ن الحدث لا يرتفع سواء أ ك اكبر ن الحدث أ او كان اصغر ن ولو نوى فرض التيمم, أو فرض الطهارة أو نوى التيمم المفروض كما قلنا هناك في الوضوء دوى فرض الوضوح. او ل ض و ء الوضوء المفروض قال هنا اراد ان يعمل مثل الوضوء قال نويت فرض ا ل ط ه ا ر ة او فرض التيمم او التيمم المفروض او نويت ا ل ط ه ا ر ة عن الحدث او ا ل ج ن ا ب ة قال لن يكفي هذا في ا ل ا ض ل ا ح لان التيمم ليس مقصودا في نفسه وانما يؤتى به عن ض ر و ر ة فلا يجعل مقصودا ي ا ي ش ر ل نويت فرض الوضوء تيمم الله ما فرض عليك التيمم و إ ن م ا فرض جعل الله التيمم بدلا عن الوضوء لو قلت ه نعم ا بالنسبة الوضوء ك للوضوء نويت ن فرض الوضوء مفروض بذاته فرض أ ص ل ي بينما التيمم هذا الشيء ا ل ض ر و ر ة فلا يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن ينوي مثل هذه ا ل ن ي ة ويجب أ ن تكون هذه ا ل ن ي ة م ق ر و ن ة بالنقل بنقل التراب حتى تصح ل أ ن ن ا نحن نعرف أ ن ا ل ن ي ة هي قصد الشيء مقترنا بفعله ف إ ذ ا تراخى القصد عن الفعل سمي, إذا قصد فعله سمي قصده عزما و إ ذ ا قصد وقترن ا الفعل سمي ن ي ة ولذلك قالوا يجب قرنها بالنقل أ ي بنقل التراب للضرب إ ل ى الوجه وكذلك يجب ا س ت د ا م ت ه إ ل ى مسح شيء من الوجه حتى ت ص ش فلو عجبت قبل ان يمسح شيئا من وجهه ما تعتبر نيته صحيحه يجب عليه ان يجددها وان يستصحبها فاذا نوى الانسان فرضا نوى بتيممه استباحه الفرض استباحه فرض الضلام فان نوى فرضا ونفلا اي نوى استباحتهما ابيحا له عملا بنيته نوى استباحه الفرض مع النفل او نوى فرضا ما تعرض ل ل ن ا ف ل ة قال يستبيح الفرض ويستبيح ا ل ن ا ف ل ة معه ل أ ن النوافل ة تابعه و إ ذ ا صلحت طهارته للاصل فللتابع من باب اولى صلحت صلاة بقصد اتباحة ثلاث الضحى وكذلك تيمم بقصد اتباحة التيمم اتباحة يستبيح يجوز بقصد بقصد قراءة القرآن او نوى التيمم بقصد نافلة الظهر فلا يجوز له ان يستبيح الحرض له نوى و لو اطلق ما تعرض لا ل ل ن ا ف ل ة ولا للفريضه ايضا في هذه ا ل ح ا ل ة ما يستبيح الفرض وانما يستبيح ا ل ن ا ف ل ة فقط وذلك لان فرضة اصل ا ل و ن فلا ة ب ع فلا يمكننا نجعل ل م ت ت ب و ع ة ان ب ع ا ح نعكس في الان ونجعل التابع متبوعا والمتبوع ة تابعا فاذا نوى ا ت ب ا ح ة ا ل ن ا ف ل ة ف إ ن ه لا ي س ت ب ح معها ا ل ف ل ي ض ه والركن الثالث من أ ر ك ا ن التيمم هو مسح الوجه ويمسح وجهه ويمسح ظاهر المسترسل من لحيته ويمسح كل ما هو ظاهر لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ولكن طبعا ما يجب عليه أ ن يعمل كما يعمل في الماء ب أ ن يدخل التراب إ ل ى كل مكان ظاهر في وجهه و إ ن م ا يجب عليه أ ن ي م ت ح ما ظهر من وجهه مع التحري ف ا ل أ م ا ك ن التي تظهر للعين بصوره و ا ض ح ة حتى يصل إ ل ي ه ا التراب ولكن لا يجب عليه ان يعمم في في الماء بكل شعره وبشره إذا فإنه كان الشعر خفيفا فإنه يجب عليه أن عليه يدخل يجب بالنسبه للماء الى اصول الشعر بينما هذا لا يجب في التراب بالنسبه للماء يجب عليه ان يدخل الماء الى اصول حواجبه هفيفة هفيفة بينما ما عليه هذا. بالنسبة تنبد بالنسبة للاهناس التي العين لي ريف العين. كل هذه ا ل أ م ا ك ن يجب عليه في الوضوء أ ن يوصل الماء إ ل ى الجد بينما في التيمم يكفيه أ ن يمسح الظاهر و أ ن يتعهد ا ل أ م ا ك ن التي ترى حتى يوصل التراب إ ل ي ه ا ثم الركن الرابع يمسح يديه مع مرققيه على وجه الاستيعاب لقول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم مختار الممسوح اليد خلافية ويديكم منه من الكفهات بين مسألة والخلاف فيها قوي جدا و ا ل خ ل ا ف ف ي ه ا قوي ج د ا و ن لا ن ر ي د ان اتعرض ل ل م س أ ل ه لادلتها عند جميع الفقراء وانما نتكلم الان على ا ل د ل ة استعملها اصحابنا من اجل مسجديه برؤوس الاصابعين الى الملفقين وبعد ذلك ان شاء الله تعالى نعمل ذلك خاص للكلام على هذه ا ل م س أ ل ة الخلافيه ة التي اكتد ي ف ا الخلاف واحتدم ما بين الفقهاء في المقدار الممسوح من الكب قال أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله عليهم إ ن الله تعالى أ و ج ب ط ه ا ر ة ا ل أ ع ض ا ء ا ل أ ر ب ع ة وهي الوجه واليد والرجل أ س و ا ل ر أ و ج ب علينا أ ن ن ق ت ل وجهنا وان ن غ ت ل أ ي د ي ن ا و أ ن ن م ت ح ر أ س ن ا و أ ن ن ق ت ل أ ر ج ل ن ا والغسل في اتفاق العلماء ب ا ل ن س ب ة ل ي د ب الرؤوس ا ل أ ص ا ب ع إ ل ى الملفق والملفق داخل المعظم كان من المفترض بمقتضى العقل طبعا ليس بمقتضى النقل بناء على أ ن التيمم ب د ل عن الوضوء أ ن نمسح ا ل أ ع ض ا ء ا ل أ ر ب ع ة كما كنا نقصدها ان نمسح الوجد واليدين و ا ل ر أ س والرجلين إ ل ا أ ن الله أ س ق ط عنا عضوين وهما مسح الرز و الرجلين فبقي العضوان على ما كان عليه في الوضوء في الوضوء كان يجب غسلهما ب ن س ب ة الوجه معروف حدوده وبنسبه لبيت الرؤوس الاصابع الى الملفق و وجوهكم وأيديكم إلى ن وامتحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى وفي آ خ ر ا ل ا ي ة ثم أ س ق ط منها عضوين في التيمم في آ خ ر ا ل ا ي ة فبقي العضوان في التيمم على ما ذكر في الوضوء طيب أ ل ي س من المحتمل أ ن ي خ ت ل ف لما لما أ س ق ط عضوين و أ ب ق ى عضوين أ ل ي س من المحتمل أ ن يكون العضوان الباقيان الواجب فيهما مختلف عن الواجب في الوضوء في حيث المقدار قال اذ لو اختلفا اي في المقدار لبينهما كذا قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه وهناك ا د ل ة اخرى واقوال ك ث ي ر ة في ا ل م س أ ل ة ان شاء الله نعمل لها درسا خاصا م ت ق ل ا نبين فيه و ج ه ة نظر الفقراء وسبب اختلافهم في مقدار الممسوح من اليد بالتيمم و أ م ا الركن الخامس فهو الترتيب بين الوجه واليدين المستفاد, المستفاد ليس من ا ل آ ي ة ليس ل من ق و ه ت ع امسحوا ل ى ف ا بوجوهكم و أ ي د ي ك م الواو نحن قلنا إ ن ه ا ما تقتضي الترتيب و إ ن م ا تقتضي الجمع وقد بينا هذا حينما تكلمنا على ا ل م س أ ل ة في الوضوء اقصدوا وجوهكم وايديكم بينا هناك ان الواو ما تقتضي التركيب وانما التركيب الذي ش ر ط ه اصحابنا هنا قياسا على الوضوء لما كان الوضوء ب ر ت ب ا وكان ا ل ت ه م م بدلا عن الوضوء كان لا بد ا ل ب د ل ان ي أ خ ذ حكم المبتلي منه والله سبحانه وتعالى قدم الوجه على اليد فامسحوا بوجوهكم وايديكم وبناء على ما قاله النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يبدا بما بدا أ ل ل ه به ع الله ن ب ي ق ا ذ ا الكلام به ا ل ل ل ن س ب ة ف ولكن ا م ر و و ل أ ص ح ا ب ن ا رضي ا ل ل ه عنهم ا س ت أ ن س و ا بهذا في ك ا ف ة ا ل أ م و ر التي وردت مرتبه في ا ل ق ر آ ن الكريم قالوا ي ب د أ ا ل إ ن س ا ن بما ب د أ الله به أ ي من ج م ل ة ما استانس به أ ص ح ا ب ن ا في ا ل أ د ل ه ولم يستعملوه دليلا قائما بذاته ل أ ن هذا و ل د في الصفا والمروه ولم يرد في الوضوء والتيمم ولكنه ي س ت ع ن س به ل ل د ل ا ل ة على ش خ ص ي ة ا ل ت ر ك ي ب التي قلناها في الوضوء ولكن الدليل ا ل أ ق و ى عند أ ص ح ا ب ن ا أ ن التيمم بدل عن الوضوء ولما كان الوضوء يشترط ف ي ا ل ت ر ك ي ب على ما بيناه هناك يجب أ ن يكون ا ل ت ر ك ي ب في, في البدن الذي حل محله يجب أ ن يكون م ر ث ب ا ولا يجب إ ي ص ا ل التراب إ ل ى منبه الشعر الخفيف ولا يجب الترتيب في نقله يعني ما يجب أ ن ينقل أ و ل ا التراب لوجهه وبعد ذلك ينقل التراب ب ي د ي ه ف ل ضرب بيديه ض ر ب ة و ا ح د ة ف م ت ح بيمينه وجهه وبيساره يمينا كان لا ي ف ت ر ط الترتيب في النقل يفترط الترتيب بين الأعضاء يمسح وجهه اولا ثم يمسح يده لكنه لا يشترط الترتيب في نقل التراب فلو ضرب بيده ي ض ر ب ة و ا ح د ة على ا ل أ ر ض فمسح بيده الجمله وجهه يده لم يستعمل فمسح في يده يجوز ولكنه يجب عليه أ ن يضرب ضربتين يجب عليه أن يضرب ضربتين النووي بيديه ضرب قال الإمام النووي رحمه الله فلو رحمه أن ومسح بيمينه وجه وبيسال يمينه ي جاده وتندب التسميه هذه الاتفاق كما ذكرنا ذلك في الوضوء ولكنه توجد مساله خلافيه الان ما بين الامام النووي والامام إ الرافعي. الرافعي رحمه الله تعالى قال الضربتان مندوبتان يندب للانسان ان يضرب ضربتين على الارض الترتيب ليس بركل اتفاقا ما بين ا ل ن و و و ا ل ر ا ف ع وغيرهما من الفقراء و ا ل ت ق ن ي ة م ن د و ب ة بالاتفاق بقيت ضربتان هل الضربتان يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يفعلهما أ م أ ن ه تكفي ض ر ب ة و ا ح د ة لو تمكن الانسان منها الإمام قال الضربتان مندوبتان ما يجب عليه أ ن يضرب ضربتين ا ل م ا م ا ل ن و و رحمه الله تعالى خ ا ل ف و ا في هذا فقال قلت الاصح المنصوص وجوب ضربتين و إ ذ ا كان بضربه ب خ ر ق ة ونحوها كان ي أ خ ذ خ ر ق ة ك ب ي ر ة يضرب بها على الارض وينفع بجزء, بجزء منها يده اليمنى ويده ب ج ز ء منها يده اليسرى عند الرافع النبي المنصوص ضربتين يجد الإمام النبي قال هذا الإمام قال الأطحف قلت وجوب、ضربتين. وإن و و أمتن ن بضربة بخرقة ح ه التيمم و ا ل أعلم ليش؟ قال لخبر الحاكم ه ا ضربتان ض ر ب ة للوجه و ض ر ب ة لليدين وروى أ ب و داود انه صلى الله عليه وسلم تيمم بضربتين مسح باحداهما وجهه و ب أ خ ر ى ذراعين لكن الاول أ و ل ل ذ ي ر ا ا ه ح ا ك م موقوف عن ابن عمر والثاني مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الدليل هو الذي استعمله ا ل إ م ا م الشافعي رضي الله ت عنه ا ل ى ع لبيان وجوب الضربتين ب ض ر ب ة بفرقه ونحوها في ه ذ ي ن الخبرين ا ل أ و ل موقوف على عبد الله بن عمر والثاني مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم من أ ن ه استعمل ضربتين ويقدم يمينه على يساره يالايضا من المندوبات ويقدم أ ع ل ى وجهه ويخفف الغبار إ ذ ا ضرب على ا ل أ ر ض ما ي أ خ ذ الغبار كاملا إ ذ ا كان كثيرا بيديه و إ ن م ا يضرب يندب ذلك يمتح وجهه ان يكون تيممه متواليا مثل وضوء. قلنا الموالاة في الوضوء كذلك قال الامام النووي رحمه الله تعالى قلت وكذا الغسل أ ي أ ي ض ا الموالاة في الغسل م ن د و ب ة ك ا ل م و ا ل ا ة في الوضوء وهذا ليس من ا ل أ م و ر التي خالف بها ا ل إ م ا م النووي ا ل إ م ا م الرافعي و إ ن م ا من ا ل أ م و ر التي زادها عليه زياده ة ففي ذ ه ا ل ففي ق ر ة أو في هذا الموضوع س ت د ر ك ا ل إ م ا م النووي على الرافعي تدرك م س أ ل ت ي ن ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى خالف بها ا ل إ م ا م الرافعي وهي م س أ ل ة وجوب الضربتين و ا ل م س ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة زادها على الرافع وهي الموالاه في الغسل م ن ز و ب ه كالموالاه في الوضوء وكالموالاه في السيئة وينجب تفريق الصابعي الاولا ان يندب ان يضرب الضربة اراد الارض على اذا ذ اذا يأخذ اذا يأخذ ا اراد ان يأخذ التراب لوجهه. إذا اراد أن يأخذ التراب يندب ان ان ي لوجهه لوجهه في ر ق ب ن ا ب ع ه حتى ت ي خ ل ل ل ا ت ر ا ب ب ي ن ه ا ولكنه إ ذ ا أ ر ا د أ ن ي أ خ ذ التراب ليده يجب عليه أ ن يفرق بين أ ص ا ب ع ه ل أ ن ه في الحاله ة ل ا ل ت ر ا ما التراب الأطابع الحالة ب بين لوجهه دكول لكنه يضره عدم دخول التراب بين لكنه في ث ا ن ي ة يريد أ ن يمسح يده الأصابع و ض ا ط ن ا ل أ ص ا ب ع وبناء على ذلك يجب عليه ان يفرق بينها ولذلك قال و ي ن د ب تفريق أ ص ا ب ع ه أ و ل ا أ ي أ و ل الضرب من الضربتين الضرب أ ويجب ل ل ى من ا ض ر ب ت ن و ي نزع ويجب نزع خاتمه في الثانيه ة في يجب الضرب الأولى ما ا م نزع خ ت لأنه يأخذ الترابة لوجهه ولكن الضرب الثانية بالنسبة للماء قلنا يأخذ في إ ذ ا كان الماء يدخل تحت الخاتم فلا يجب عليه أ ن ينزعه وكذلك لو كانت ص ا ب ع ه م ل ت ف ة ا و ا ح د على ا ل أ خ ر ى خ ل ق ة إ ذ ا كان الماء يدخل بينها دون فكها ت ما يجب عليه أ ن يفكها ولكن إ ذ ا كان الماء لا يدخل بينها إ ل ا بفكها وجب عليه أ ن يفكها ا ل م ر أ ة إ ذ ا أ ر ا د ت أ ن ت ع ت ف ل من ا ل ج ن ا ب ة وكانت قد ظهرت شعراء قالوا إ ذ ا كان الماء يصل إ ل ى باطن الشعر دون نقد الضفائر فلا يجب عليها نقدها ه إليها عليها نقضها ا وأما إذا كان الماء لا إليها إلا بالنقض عليها نقضها. الخاتم بالنسبة للماء الماء جسم سيال مائع ويجب يتهمهم؟ جسم كين يصل خ الخاتم ل تحت ب س و ل لكن ة هل ولذلك قالوا يجب عليه أن ينزعه على كل حال. طبعا إذا كان, لا يريد، اذا كان لا يمكنه إ د خ ا ل التراب و لا يدخل التراب بالصوره بالوضع الطبيعي. الطبيعي ما يدخل التراب تحت الخاتم لكن على ا ض ت ر ا ب أ ن ه جاء بالتراب و أ د خ ل ه تحت خاتمه بيده ما يجب علي نزعه. جبنا عليه نزعه حتى يدخل التراب تحت الخاتم فلنفترض أ ن ه ضرب بيده على التراب و جاء بالتراب و أ د خ ل ه تحت خاتمه ب أ ي و س ي ل ت ي من ا ل و ر ا ما ي ب ينسك ه ز ا ل ت ر ا ب ك ل ما م يدخل لوحده بسهوله لا ل بد من ادخاله بشكل خاص ويحتاج جهد ولذلك قالوا يجب عليه نزع الخاتم حتى يدخل التراب على كل مكان من اماكن أما اليد من ا ل أ م و ر التي زادها ا ل إ م ا م النووي على الرافع قلت وكذا ا ل غ س ل اي انه م ن د و ب ة ويندب تفريق ا ط ا ب ع ه أ و ل ا ويجب نزع خاتمه في ا ل ث ا ن ي ة والله أ ع ل م هذه كلها من ا ل أ م و ر التي زادها ا ل إ م ا م النووي على الامام إ م ل ل ر ا ا ف في ع ح ر ر يتعرض ولم الرافع ي في المحرر هذا إذا بالنسبة لأركان التيمم أركان التيمم خمسة فركن الأول نقل التراب الثاني نية أو نية إلى الركن ا و ل نقل ل ت ا ا ب و ل ر الرابع ط و نية ت ا مسح ق ت ر طر الركن الى الثاني اليدين الركن الرابع نسح الى المرتقين ا و مع الركن م ق ي ن و ا ل ر الخامس هو الترتيب على هذا الذي ذكرناه واما ب ا ل ن س ب ة ل أ ح ك ا م التيمم ف أ ح ك ا م ه ث ل ا ث ة ا ل أ و ل يتكلم على مفصلات التيمم فمن تيمم لفقد الماء ليس للمرض المتيمم للمرض يصلي ولو وجد الماء أ م ا م ه وهذا ف ق د يسمى فقد شرعي من تيمم لفقد الماء ش ت ى تيمم ل أ ن ه ما يجد الماء معه بالشروط التي تكلمنا عنها حين الطلب وبعد ذلك بعد أ ن تيمم و أ ر ا د ا ل ص ل ا ة أ و كان في ا ل ص ل ا ة على التفصيل الذي سياتي وجد الماء مقر تيممه بمجرد رؤيته ل ل م ا ء يبطل تيممه ويبتغي فمن تيمم لفقد ماء فوجده إ ن لم يكن في ص ل ا ة ب ل مطلقا أ م ا إ ن كان في ا ل ص ل ا ة ف ل ه ت ف ص ي ل قال ا ل إ م ا م النووي هذا بالاجماع كما قاله الامام ابن المنذر نقل الاجماع ب ن ا م ن ذ ر ل إ في هذه ا ل م س أ ل ة من قبل الفقراء جميعا إذا وجد الإنسان الماء وكان وجد توضأ قد لفقده فإن تيممه يضطر ويلغم ولخبر أبي ولخبر ذر التراب كاتيك ا ولو لم تجد الماء عشر حجج ف إ ذ ا وجدت الماء ف أ م س ت ه جلدك رواه الحاكم وصححه ا الترمذي وقال فيه حسن صحيح وبطلان التيمم في هذه الحاله ش ر ي ط أ الا يكون الانسان بحاجه لهذا الماء بعطش فلنفترض انه تيمم ثم وجد قليلا من الماء مع ركب مثلا واباحوه له ولكنه كان عطشان ي ر د ان يشرب قد يقدم عطشه على وضوئه ولا يبطل تيممه لانه ما زال فاقدا للماء ا وجد الماء ولكنه حيل بينه وبين الماء و تيمم وبعد ان تيمم وجد الماء ب ط ر ي ق ة من الطرق كان أ ن ك يمشي وجد الماء امامه و لكنه مع وجدانه للماء حيل بينه وبين الماء ب س ب و ي حيوان مفترس ضارب او بعدو حال بينه وبين الماء هذا ما زال فاقدا للماء و لو كان الماء امامه موجود ان ذلك ي ق و ل فاقدا حسا و ي ق و ل فاقدا شرعا وقد يقال إ ن ه فاقد شرعا وليس بفاقد ي ن حسا لكنه في الواقع ما يستطيع ان يصل إ ل ى هذا الماء فصار كالفاقد حسا وهو يقينا فاقد شرعا فلا يبطل تيممه ف إ ذ ا إ ذ ا كان في خارج الطلاق ووجد الماء بعد التيمم ولم يكن هناك مانع يمنع من استعمال الماء من عطش أ و حائل من عدو أ و غيره عند ذلك يبطل تيممه فاذا وجد المانع من العطش او العزو او السبع او غير ذلك من الموانع ما يبطل تيمم ولانه مازال فاقدا ل م ا ء حسا وشرعا او حسا معا واما اذا ك ا ن في الصلاه هذه الصلاه لها احوال اما ان تكون من الصلوات التي تسقط بالتيمم او تكون من الصلوات التي لا تسقط بالتيمم اذا ت ي م م ا الانسان وصلى س ي أ ت ي معنا بعد قليل ان بعض الحالات يسقط التيمم ا ل ص ل ا ة يتيمم ويصلي ولا تجب عليه اعاده و س ي أ ت ي معنا ت ف س ي ر هذا ما نريد ان نستبق الحوادث من ج م ل ة الحالات التي تجب فيها ا ع ا د ة لو تيمم ا ل إ ن س ا ن لفقد الماء في ا ل م د ي ن ة قال الفقهاء ظرف طارئ وعذر نادر لا يكاد يتصور و ج د يكاد لا ي حتى لان الماء إذا في ق د العقل ن ا كيف ي ي يكاد يتفور حتى في ش و ن فلا ل ا حتى ع ان يفقد الماء في ا ل م د ي ن ة لكن على افتراض حدوثه ل ف ت ر ة ز م ن ي ة و ج ي ز ة مثلا وتيمم الانسان في ا ل م د ي ن ة و ط ل ى سيممه هذا ما يسقط صلاته يجب عليه أ ن يعيد هذه ا ل ص ل ا ة يتيمم ويصلي وتجب عليه إ ع ا د ة ا ل ص ل ا ة قال ف إ ذ ا كان المتيمم الذي وجد الماء خارج ا ل ص ل ا ة ب ص ل تيممه مطلقا و أ م ا إ ذ ا كان داخل ا ل ص ل ا ة فهذه ا ل ص ل ا ة إ م ا أ ن هذا التيمم يسقطها أ و أ ن ه لا يسقطها قال فإذا كان التيمم لا يسكت الصلاة يسكت و إ ن م ا يصليها ل ح ر ب ة الوقت ويجب عليه إ ع ا د ت ه ا كمن تيمم في ا ل م د ي ن ة قال بصلت صلاته على المشفوف لانه لا فائده من اسمامها وسيقضيها سيقضيها فما فائده من اسمامها يقطعها ا ل بطلت ويجب عليه ان يتوفى وبعد ذلك يصلي اذ لا فائده من الاشتغال بها لانه لا بد له من ا ع ا د ت ه على كل حال واذا كان التيمم يسقطها كمن تيمم في الصحراء تيمما شرعيا سليما ب أ ع ذ ا ر م ع ت ا ة م تتكرر دائما ودخل في ا ل ص ل ا ة وهو في ا ل ص ل ا ة وجد ماء قال فانه في هذه ا ل ح ا ل ة لا ت ق ط ل صلاته ة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله